لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَأَلَمْ أَتَّكَ حَدِيثَ مُوسَى إِذْ رَأَى فَقَالَ لِأَهْلِ علست لا رب علي لعلي آتكم منها بقبس أو أريد علاها لهداء فلما أتاه نبيا يوسف إني أنا ربك فخلع عليك إنك بالوادي المقدس قوام وأنا اختارتك فستمعن يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبرني وأقم الصلاة بثي إن الثاعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه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 رضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طرى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري العقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أدري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد بوثيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أنك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقفله فرجعناك إلى أمك كي تقر ولا تحزن وقتلت نفسا تنجيناك من الغن وفتناك قتونا فلبيت سنين في أهل مريم ثم جئت على قدري يا نوسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في المثري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 فأخرجنا به مِن من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة ولقد أمرنا آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي انك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَعِلْمِ يُحْشَرُ النّاسُ بُحَا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَسَاءَ قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصِيبَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فتنازعوا أمر بينهم وأسر نجوا قال إنها ذا لساحر يريده لئي يخرجكم يريده لئي يخرجكم من أرضكم بفحرهما ويذهب بطريقتكم المثلة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صف. وَقَدْ أَفْلَحَ اليوم مِنْ يَوْمٍ مَنْ يَسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتُ الْقَيَّةُ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَلَّ مَنْ أَنْقَرَ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وجوسا قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضينا أن تقاب إن لا تقضي هذه الحياة الدنيا إن امن بِرَبِّنَا ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا ولو ما اكرهت مِنَ عليه من السخط والله خير وابقى انه يدعي ربه مجرما فانه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مضمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الألهار جنات عدن تجري الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر أبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الأمن ما وَأَضَلَّ وأضل في العون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب طور الأيمن ونزلنا عليكم المن و السلو كلو قل لكم ولا تطعوه فيه فيحمل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى وإنني لغفر لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلت عن قومك يا موسى قال لهم ألا يعلم أني وعجدت إليك رب لترضى قال فإنا قد تتنا قومك من بعدك وأضلهم السامنين فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعلكم ربكم وعنا حسنا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 وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّذَرَهَا عَلَيْهِ عَاتِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي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 قال تذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي قلت عليه عاكف لن حريقا ثم لننسفه في نسفا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 وخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور ولحشر المجرمين عرمئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إذ يقول أمثلهم طريقه إلا بسم إلا يوما ويسألوك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفها فإذا رها طعن صف صفها لا ترى فيها عوجا إذن يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يومئذ لا ترتع الشفاعة إلا من أبن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما وَلَا ولا يحيطون به علما وعلك الوجوه للحي القيوم وعلك الوجوه للحي القيوم أنت الوجوه للحليم القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات والمؤمنين فلا يخاف.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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلب وملك لا لَهُمَا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصر آدم ربه جتباه ربّه فتاب عليه وهدى قاله بطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإنما يأتينكم من هدى فمن يتبع هداي فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وَلَنَأْرِيَنَّهُمْ مِنْ آيَاتِنَا الْعَظِيمَةِ فَإِنَّ لَهُم مَّهِيچَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَد كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أتتك آياتنا فنسيتها وتذلك اليوم تنسى وتذلك نجد من أسرق ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ولولا كلمة سبقت من ربك لك أنزامه وأجله مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل غلوع الشمس وقبل غروبها.